هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه قضى فقل هل لك إذا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى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 إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء دناها رفع سمكها فسواها وأوقش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطاب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 من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أن تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسون إلا عشية أو